القلوب الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا عمل الصالحات طوبى حسن <تصفيق> ومآل